لهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يشفون يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم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 وأفقم مما رزقناكم من قبل أيك أحدكم للموت فيقول ربي لو أخرتني فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجدها والله خبير بما تعملون